اعوضوا بقى يعني. الحمد لله اشهد الله لا اله الا الله وحده ولا شريك له اشهد محمد ان عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه. صلى الله عليه وسلم كثيرة. وبعد. انت شايف العدد يعني ما تخيش اصلا. اه. ماشي تعال لما يجي الناس الكتير هايبقعدوا مكان. انا كنا خلصنا في المرض الفاتل لغاية احكام الميم الساكنة. يعني اخذنا المقدمة وتكلمنا على النون الساكنة. وتكلمنا عن النون والميم المشددتين. ان شاء الله نتكلم نارض عن ايه? عن احكام الميم الساكنة. نقول الميم الساكنة هي التي لا حركتها فيها. على حركتها لها. وهي تقع قبل احرف الهجاء جميعها. ما عدا ما عدا حروف المد الثلاثه الميم الساكنه هي التي لا حركه فيها طبعا لا حركه فيها يعني ايه اصلا واقفه يعني الميم ممكن تبقى لا حركه فيها وقفا يبقى فيها حركه ايه واصله تمام زي الميم مثلا الموقوف عليها تمام هتبقى ايه هتبقى ساكنه لكن ساكنه ايه واقفا بس تمام ممكن تبقى ساكنة وتحرك لالتقاء الساكنين مثلا فتبها <تضع الاساس> ساكنة برضو ايه وقفا بس يعني هو سكون اصلي بس ايه بس في الواصل حركت لالتقاء الساكنين زي مثلا قم الليلة الا قليلة قومي بكسر بكسل الميم عشان التقاء الساكنين قوم الليل ويتقع قبل احرف نجاء جامعيها معدح حروف المد الثلاثة لان شرط حروف المد الثلاثة اللي قبلها يبقى ايه تحرك بحركة تناسب حرف المد إما بالفتح مناسبة للألف إما بالكسر مناسبة للياء إما بالضم مناسبة للواء وذلك خشية التقاء الساكنين وهو ما لا يمكن أن به طبعاً من الساكنة تقع إيه؟ متطرفة ومتوسطة يعني تقع في آخر الكلمة سواء كانت حرف أو اسم أو فعل وتقع إيه؟ متوسطة يعني في وسط الكلمة تمام؟ وده في, في نوع الكلمة الثلاثة اللي هي الاسم والفعل والحرف يعني تقع متطرفه في الاسم والفعل والحرف تقع متوسطه في الايه في الفعل والاسم ولها قبل احرف اللقاء ثلاثه احكام الاخفاء والادغام والاظهار بنون النون الساكنه كان لها كم حكم اربعه اخفاء واظهار وادغام واقلاب عليكم السلام ورحمه الميم الساكنه لها ثلاثه ايه لا ام من الحرف ميه كده ما هي كده متطرفه باعتبار الميم المشدده اللي هم الاثنين يعني يتصرف في في ايه اه قلت كده انت عايز ايه انت لا لا أنا, انا قلت العكس ولها قبل أحفر نجاء ثلاثة أحكام الإخفاء والإضغام والإظهار قد تقدم تعريف كل من الثلاثة عند ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين حكم الأول الإخفاء الشفوي ولو حرف واحد وهو الباء فإذا وقعت بعد الميم الساكنة الباء يعني ولا يكون ذلك إلا في كلمتين يعني ما فيش في القرآن باء وقعت بعد ميم ساكنة في كلمة واحد جاز الإخفاء ويسمى إخفاءا شفاويا ولا بد معه من الغن هو قال جاز الإخفاء عشان هو بعد ما هيقول بعد كده في عند جماعة طول القراءات قولين في الميم الساكنة إذا وقع بعدها بقى الجمهور وده اللي عليه العمل الآن يعني اللي هو ليه الإخفاء وبعض أهل العلم قالوا بالإظهار ولكن ده ليس عليه العمل هو الأول أشهر وأصح ماشي عشان كده الجاز ايه? جاز اخفاء. لكن لو المسألة فيها قول واحد هيتبقى ايه? وجبة الاخفاء. هو يسمى اخفاءا شفاويا ولا جدة معه من الغنة. نموذج من الامثلة عارف الاخفاء الباق. امثلته يعتصم بالله هيتبقى ايه? اخفاء الميم مع الغنة. تمام? وهيأتي الكلام على صفة النطق بالميم ساعتها. هل مع اطباق الشفتين ولا مع ايه? ولا مع فتح الشفتين حيأتي ان شاء الله. وهم بالآخرة يخشون ربهم بالغيب كل دي أمثلة لميم ساكنة وقع بعدها باء تخفى الميم الساكن وجه تسميته بالإخفاء الشفوي أما تسميته إخفاء فلإخفاء, فلإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء للتجانس الذي بينهما حيث يتحدان في المخرج ويشتركان في أغلب الصفات الميم والباء متحدين في المخرج اللي هو الايه شفتين الميم مخرجها شفتين والباء مخرجها برضه شفتين تمام فكده في اتحاد في المخرج فاذا اتحد حرفان في المخرج سواء اختلفوا في الصفه او اتفقوا بيبقى اسموه ايه متجانسين ماشي كده فهو مع الاتحاد في المخرج في اشتراك في اغلب الصفات بين الميم والايه والباء كده في تجانس وإحنا لما تكلمنا بالكده قلنا إن أسباب الإضغام إيه كم سبب ثلاثة اللي هو اللي إيه؟ تماثل إيه تباسل تجانس والتقارب تمام ب ده سبب من أسباب اللي إيه الإضغام. تمام ولكن هنا كان إخفاء مش إضغاب والإخفاء في هذه الحالة يؤدي إلى سهولة النطق وأما تسميته شفويا فلأن الميم والباء من الشفتين. وهذا الحكم على القول المختار لأهل لداء. يعني ان سمي اخفاء عشان اخفاء المين. سمي شفوي عشان المين بتخرج من الشفتين. والبق ايضا تخرج من الايه? الشفتين. عشان تمييزه عن الاخفاء الحقيقي اللي هو اخفاء الايه? اخفاء النون الساكنة عند احرف الاخفاء الخمسة الخمسة عشر. قال وهذا الحكم اللي هو الإخفاء يعني إخفاء الميم الساكنة عند الباء على القول المختار لأهل الأداء وذهب جماعة إلى الإظهار إظهار الميم يعني ولكنه خلافه الأولى وذلك للإجماع على إخفائها عند القلب يعني في الإقلاب بنقلب النون الساكنة لميم ساكنة باتفاق جميع العلماء إجماع يعني أن الميم في الحالة دي تخفى لما تقلب عن نون ساكنة يعني في الاصول كده يقول لك استصحاب الاجماع لما الايه لمواضع الخلاف تمام ان ممكن يستدل باجماع احد العلماء في مسألة على ايه عليه على نفس العالم ده في مسألة تشابه خدت بالك بيقولوا استصحاب الاجماع في مواضع الخلاف خدت بالك دي مسألة اصوليه يعني اللي هي استصحاب الاجماع دي فال فهو بيقول للجماعه الاخفاء من ضمن الأدلة على إن ال الاخفاء خال من السكين عند الباء أولا إن في إجماع على إيه على اخفائها في حالة الاقلاع وهي زيها بالضبط هي نفس الحكم اللي هو إيه إنه تلقة كده تلقة نفائذ ظهر مم. تمام فيبقى ال العليد دلوقتي أنا معرفش حد من أهل العلم دلوقتي بي... بيقول بلفظار يعني في الوقت الحالي يعني ان هو كان بيقولوا اهل العراق يعني ابن الجذري رحمه الله في في النشر في قطعه العاشر كان بيقول ان ده مذهب اهل العراق وبلاد المشرق تمام فاللي موجود دلوقتي في العراق او في بلاد المشرق عموما بايه في في الاداء يعني بيخفوا بيخفوا الميم عند الايه عند الباء فانا ما اعرفش حد دلوقتي بيقول بالقول ده يعني لكن ده كان ده كان متقدم والمسألة مساله خلاف فيها مش خلاف سائر يعني خلاف من أنواع خلاف التنوع لأن يعتصم بالله وما يعتصم بالله فقد ودي إلى السلاة المسلم مش حابة فيها أي تغير يعني لكن المشهور واللي عليه أئمة العلم زي الداني والمحققين وابن الجزري والناس الكبار بتوع العلم علم القراءات يعني على أنها عيه. على على الإخفاء. لكن الجزا قال إن في في العراق وبلاد بلاد المشق بال بالإظهار وقال والوجهان صحيحان مأخوذ بهما. يعني قال إن الوجهين صحيحين ومأخوذ بهما يعني عادي اللي يقرأ كده صح واللي يقرأ كده صح ولكن قال ولكن الإخفاء أولى للإجماع عند على إخفائها عند القلب اللي هو الإقنبيا. طيب. قال في نهاية القول مفيد اعلم أن الإخفاء على قسمين إخفاء وحركة إخفاء حركة وإخفاء حرف الإخفاء على قسمين إخفاء كحكم يعني إخفاء حركة وإخفاء حرف قال في إخفاء الحركة بمعنى طبيعيها كان في قوله تعالى لا تأمنا سورة يوسف حيث يروى فيها عن الإمام حفص روايتين مش روايتين يعني والهين في الأداء يعني الأولى الرو وهو الاتيان بسلسلة الحركة والثانية الإشمام هضم الشفتين بعيد اثكان الحرف والإشارة هنا إلى الرواية الأولى. إشارة الكلام يعني اللي هو إخفاء الحركة للرواية الأولى اللي هي الروم. بس الروم والإشمام في في القول في في نس في الكلمة ديت لا تأمننا أصلاً عبارة عن إيه؟ لا تأمنون بئنون ونون نون مضمومة ونون إيه؟ تأمنون نون مضموع ونون مفتوحة. كويس. فده الأصل عند حفص ما تضغمش. صح؟ لان الاصل عند حفص اللي يضغم لازم يبقى الحرف الاولاني ايه؟ ساكن ما ينفعش يبقى الحرف الاولاني متحرك ويضغم ده بقى في ايه؟ في القراءة تانية خالص اللي هي سوسي عن ابي عمر اللي هي الاطغام الكبير ان الحرف الاولاني حتى لو متحرك بيقوم ايه مسكنه ويضغمه في التاني تمام؟ لكن حفص لا لكن الرواية اللي وصلت لنا ان حفص بيقرأ الكلمة ديت بيضغم النون في النون كويس؟ لكن الاداء فيها على وجهها. في وجهه اداء بالروم ان تنطق النون الاولى مضمومة ولكن ايه? مش ضمة كاملة. سلوساي ضمة. تمام? وده بيسموه الروم او الاخفاء او الاختلاس التلاتة دهو حاجبها لك ازاي دلوقتي. التلاتة دول نفس ليه? نفس المعنى. تمام? الاخفاء او الروم او الاختلاس تمام? كل ده بمعنى واحد. كويس كده? سلوساي حركة انك تجيب النون مضمومة بس ما تضماش ضمة كاملة زي ازاي مثلا لا تأمنا ديت عن جبت زي قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف. تمام? ايه? تيجي كده بتختفى في الضم تأمننا على يوسف. عشان كده اللي بيقرأ يقول مثلا ايه? اللي هي مثلا ايه? وين يكون صادقا يصدقكم بعض الذي ايه? يعيدكم. العجيب يعيدكم كده? ده نوع اختلاص. والاختلاص ما ينفعش غير بايه? برواية. اه. يعني ما ينفعش غير ايه? بالتلقي. ما ينفعش واحد يجيب اختلاص في كلمة بمزاجه. فهي ايه? الصح اللي هتنطق ايه? يصيبكم بعض الذي يعيدكم. تمام? يعيدكم ليه اقراء غلط. اه يعني ده مش اقراء غلط ده واجه اداء خطأ. الاختلاس تعرف ايه ممكن تكون وجهه طيبه لا من... لا من ايه يا عدكم وجه من وجه بالاختلاس زي مثلا ربو من هنا وجه من وجه قريبه من المسبح مثلا عامل ليه اللي هو تامن لكن مثلا الاشمام هنا في الشاطئيه يا عدكم ديت وجه من وجه يكون كده لكن زي كده كده مثلا يا عدكم ده نوع خاصه الطيبه كتير ايوه ماشي في الطيبه كتير بس هل في وجه كده لا ما تقولش ممكن الموضوع وتاريخ احنا في في رواية ثابتة خلاص ما ان في ناس بيعرب كده لا يعني ان انا اقول مثلا ان ياعدوكم ده خطا لا في مشايخ برضو يعني مثلا كده يعني بقول ده اختلاس هل في دليل عليه لو وقفنا على دليل ماشي ما وقفناش على دليل يبقى مش, مش مش مش مش غلط ان احنا نخطئ المشايخ اللي بيقرب كده يعني خدت بالك ممكن يبقى ده خطا عنده وده ما يقللش من شأنه يعني انت لو بصيت لمشاريع هتلاقيه البتاع على طول كده اه هم مشوا من عارف بس لو القصر بيعمل كده ولا عبد الباسط بيعمل كده ولا مصطفى اسماعيل بيعمل كده ولا البنا بيعمل كده ايه? ايه وماشا. معنا ما نصبتهاش بأداء بعض المشايف. وغير كده المنشاوي القراءة بتاعته بيقرأ بايه? بالشاطبية. فهو لو قرأها بالشاطبية ولو سلمنا ان ده وجه في الطيبة. يبقى برضو ايه? تركيب يعني يقال عندي علماء التجويدي ان ده تركيب انه يركب وجه على وجه تاني. وده خطأ في التجويد المهم يعني فيبقى ايه ده ده الروم في وجه تاني لأداء الكلمة ديه بالإشمام إشمام انك حد ايه حات وانت بتجيب الشابة بتاعت النون حدضم الشفاتين كان بالايه بالضم وده اشاره لايه لان النون اللي اللي كان اصلاه ايه مضمومة تمام قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما بتبضحش في الايه في النطق لكن انت في اللي, اللي اللي شوفها بس وانا عايز عايز اشير الى ان النون لديك اللي ديت كان حركتها الضم. إيه بقى؟ يعرف ان يكون لديك ممكن ان يكون لديك ممكن ان يكون لديك ممكن ان يكون لديك ممكن ان يكون لديك ممكن ان يكون لا ممكن من يكون لديك ممكن ان يكون ان اه الواجهين صحي اه الواجهين صحي تمام يبدأ ايه فهو بيقول ان الاخفاء اخفاء الحركة اللي هو الروم او الاختلاص ده اللي ما يجيب الحركة مش ايه مش كاملة ماشي اما اخفاء الحرف فعلى نوعي احدهما او احدهما طبعيد الحرف وساتري طبعيد الحرف وساتر ذاته في الجملة كما في الميم الساكنة قبل الباء اصلية او مقلوبة عن النون الساكنة او التنوين ده اللي هو النوع الاولاني ده مختص بالميم بس بالميم الساكنة يعني ماشي سواء كانت اصلية زي ما هو بقول او منقلب عن ايه عن نون ساكنة او تنوين زي مثلا عليمم بذات الصدوك هتبقى ايه عليمم بيتميم ساكنة بس مش اصلية تمام دي منقالب عن ايه عن تنوين تمام فالمهم يعني هو بقول تبعيد الحرف ان بينطق بالحرف مش كله ده في وجهين لأداء, لأداء الميم الساكينة قبل الباء الوجه الاول اللي هو اطباق الشفتين لكن مع عدم الكز يعني حي هيطبق الشفتين مطبقين كده بس ايه ما بيتكش عليهم ماشي فده بيسميه طبعيد ايه طبعيد حرف ان الميم اخرجه من الشفتين بس مع ايه مع اطباق الشفتين اطباق كامل كويس فهو لما يطبق بس اطباق مش كامل يبقى كده ايه بعض الحرف جاب جزء من الحرف وساب جزء. تمام? فده اللي هو يقصده هنا. ده على على الوجه الاول في الاداء. الوجه الثاني في الاداء اللي هو بيبقى فتح الشفتين لكن فتحة بسيطة خالص. تمام? فتح الشفتين فتحة بسيطة خالص عند النطق بالميم المخفى. يبقى يعتصم بالله دي عبى فيه وجهين الاداء فيها. الوجه الاول اللي هو ايه? اطباق الشفتين لكن مع عدم الكز، تمام? اللي واقع اطباق غير كامل يعني تبقى يعتصم بالله يت... لا اطباق كامل يبقى هيتك على على على, على شفتين يعتصم بالله كده ده يبقى يظهر. لكن هو هيطبق شفتين لكن مش ايه مش اطباق كامل يعتصم بالله ماشي او يبقى في فتحة بسيطة بين الايه شفتين بس الفتحة دي لازم تبقى بسيطة. لان الفتحة الكبيره مش هتبقى ايه مش هتبقى اخفاء م ما تاخدش حاجة تانية خلص. ماشي هتبقى ايه ما يعتصم بالله. ناشي? تبقى يا اما فتحة صغيرة خالص يا اما ايه? اطباق بس مش اطباق ايه? كامل. فهو الكلام اللي هو بقوله ده على ايه? على الوجه الاول. اللي هو الاطباق غير الايه? غير الكامل. ايه? اه. اللي هو طبعيد الحرف بقى. نفسه. تمام? والوجهين صح. وان كان الصح يعني اللي هو الفتح فتحة بسيطة. تمام? قياسا على إخفاء النون لأن إخفاء النون الساكنة لما بنخفي النون الساكنة بنعمل إيه مخرج النون الساكنة منين من طرف اللسان، كويس لما بنطق الإخفاء اللسان ما بيتحركش تمام اللي يحرك لسانه مع الإخفاء ده خطأ بكده نطق بنون مشددة مش بإخفاء يعني مثلا لما أقول مثلا إيه وأنزلنا من السماء مثلا أنزلنا لما اجا اقول وانزلنا من غير محرك لساني كده ايه? اخفاء. لكن لما اقول وانزلنا. وحركت لساني مع مع مع النون طلعت لساني مع مخرج النون عادي خالص كده بقت ايه? بقت نون مشددة. ما بقتش ايه? مخفاء. فخطأ ان التحريك طرف اللسان مع اخفاء النون ده خطا وان كان الناس كتيره بتعمله ايه? الاخفاء? اخفاء طرف اللسان ما يتحركش ملوش دعوه بالنون خالص. وانزل لساني ملوش دعوه. حركوش اه. اه. ماشي كده? فيبقى دلوقتي اه اللي حصل? ان انا ما حركتش المخرج بتاع الحرف. ما خرجتش الحرف المخرجه. تمام? انا عدمت الحرف كده بالكلية. تمام? وان كان الصفة بتاعته اللي يلغونا موجودة. كويس? فانا عايز اعمل كده في المين برضو. ان انا قاعد من حرف بالايه? بالكلية. فده هيبقى فين? فتح الشافتين فتحة بسيطة. تمام? لكن لو الضغط الشافتين يبقى كده ما اعدمت في الحرف ليه بالكلية. وان كان الايه? الامر في ساعة وده صح وده ايه? وده صح. ثانيهما اللي هو اه اخفاء الحرف يعني النوع الثاني من اخفاء الحرف. اعدام ذات الحرف بالكلية وابقاء صفته التي هي الغن. ده مع الايه? مع انه ذلك في اخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر المتقدمة. اللي هي حروف الايه? حروف الاخفائية. طيب الحكم الثاني اضغام المتم... المتماثلين الصغير او المثلين الصغير نعم. احنا قلنا الاولاني هنطبقها ح... على حرف واحد الوال ميم الاولاني ان هو هيمطأ الميم يعتصم بالله بيطبق الشفتين بس مش يطبق كامل يعني مش هيتك على ايه بص احنا دلوقتي عندنا ثلاث مراحل في يعتصم بالله ديت اول حاجة يعتصم بالله بالاطراف الكامل للشفتين وده ايه اظهار مش كده ده اللي هو القول الثاني حلو وفي يعتصم بالله يضبق بس ايه بس مش كامل خدت بالك يبقى ده ايه اخفاء بوجه الاداء الاولاني حلو في التالت بقى المرحله التالتة يعتصم بفتحه صغير كده يعتصم بالله خدت بالك الاولاني ده اظهار ده مش هتتكلم فيه اصلا. التاني بقى هو اللي حيبقى ايه? النوعين اللي هما بتوع اخفاء الحرف. كويس? الاطباق ايوا الاطباق اللي هو غير كامل حيبقى تبعيد الحرف. التاني اللي هو الاطباق اللي هو الفتح الشافتين فتحه المسيطة حيبقى ايه? اخفاء الحرف. اعدام الحرف بالكلية. بالزبط. ماشي كده? طيب الحكم التاني اضغام المتماثلين الصغير. أو المثلين ولو حرف واحد وهو المي يبقى مع الميم له حرف واحد مع الميم حرف واحد اللي هو الميم فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة وجب الإضغامه ويسمى الإضغام ويسمى إضغام متماثلين صغيرا ماشي حمك الله ولا بد معه من الغنة أيضا تمام? ايبا ازا وقعت الميم متحركة بعد الميم الساكنة? وطبعا سواء كانت الميم الساكنة زي ما قلنا اصلية او ايه? او منقالبة عنون عن ساكنة او ميم. يعني مثلا لما اقول اه ان كنتم مؤمنين. مثال اللي هو قاله ده. الميم كده اصلية ولا مش اصلية? اصلية. كنتم ميم اصلية. لكن لما اقول مثلا اه, أه, أه ماء مهي مثلا. تمام? انا عندي فيه اضغامين في في في في الجملة دي. مم مائم مهي. بقى عندي كده ايه? اضغام للميم في ايه? في موضوع ايه? الاولاني. ميم اصلية ولا مش اصلية? اصلية. مش اصلية. أصلية. مقالب عن نون. ميم, ميم اصلها ميم أوه. مش ميم. اوهب لك اصلها نون ساكنة. فبقيت كده ادغام بس الميم مش ايه? مش اصلية. تمام? مائم مهين برضو الميم ايه؟ مش اصلية عن ايه؟ عن تنوين تمام كده؟ فالإضغام ده في ثابت في حكم الميم الساكنة سواء كانت ميم ساكنة اصلية زي كنتم مؤمنين او منقلب عن ايه؟ نون ساكنة او تنوين ماشي؟ طيب الامثلة اللي هو ذكرها كنتم مؤمنين ولهم ما يشتهون ام من اسسة كل دي امثلة ايه? على اضغام الميم الساكنة في الميم المتحركة من كلمتين. وقد تكون من كلمة واحدة. تمام? وده حيبقى في موضع إيه في في في كلمة بعدة مواضع اللي هي ايه? الف لا ميم. ده المثال الوحيد لإضغام الميم الساكنة في الميم المتحركة في ايه? في كلمة. لان ماوردش في القرآن كلمة فيها ميم ساكنة. وبعدها ميم متحركة في ايه? المرا. اه. يعني تعتبر ني متصله. ان هي ميم اصليه يعني هي اصلا حرف ميم. م هو احنا بنغنم انهي فيهم؟ النون بتضغم فيه؟ لا مش مش النون ما بتضغمش بقلبها الميم. بعدين بغنمها في الميم. حلو. يعني بص بص انا عندي دلوقتي من ماء ما هي حلو منطقة ازاي بمجاي قالب النون الساكنه دي ايه لميم بقت مم ماء مهي حلو وبعدين اضغم الميم التانية بتاعت مم في الاولانيه في الميم بتاعت ماء. تمام ده ده الحرف ده اسمه ايه ادغم ميم ساكنه مش كده الميم الساكنة اللي هي الاولانية اضغم نف الميم بتاعت ايه؟ كلمة ما حلو؟ طيب الميم اللي انا اضغمتها دي أصلا ميم ولا مش ميم؟ لا مش ميم دي كانت ايه؟ نوم ساكنة تمام بس قلبتها الميم عشان اللي ايه؟ عشان يضغاوه فيسموها ميم منقلبة عن ايه؟ عن نون ماشي كده وضي وفي نفس ال... في نفس الجملة ما ان ما هي تتنطق ايه؟ ما ان ميم الف وهمزه وبعدين نون وبعدين كلمه ايه ما هي لما اجا عم جاي قالب النون اللي هي بعد الهمزه دي اللي ايه لم بقت ما ام ما هي وبعدين عم اضغم الميم السكنة اللي طلعت الجديده دي من التنوين وادخلها في الايه في الميم بتاعت ما هي فالميم السكنة اللي اضغمتها ديت اصليه لا مش اصليه دي منقلب عن ايه عن تنوين طيب وجه تسميته ادغام متماثلين صغيره يعني احنا سميناه متماثلين صغير أما من في بالمتماثلين في الكونيه من حرفين متحدين في المخرج والصفة الأول في الثاني منهم ميم وميم تمام وأما بالصغير منهم والثاني متحرك وهذا هو سبب الاضغام. يعني عندي اضغام المسلين قصدي تلاتة. مثلين صغير. مثلين كبير ومسلين ايه? مطلق. الصغير اللي هو الاول بيبى ساكن والثاني ايه? متحرك. الكبير بيبى الاتنين ايه? متحركين المطلق اللي هو عكس الصغير. يبى التاني. ساكن والاولاني ايه? متحرك. الايه? اه الاطغام الكبير مش موجود في حفظ الا في مواضع. تأمنا مكني. موضع معينة. مكني قال ما مكنني فيه ربي خير. فاصلها ما مكنني فيه. هيجي في المطلق ان شاء الله ان فيه انواع ممكن اه الامزة الوصل تقع. هيجي في المطلق ان شاء الله. الحكم الثالث الاظهار الشفوي وله الستة والعشرون حرفا الباقية من أحرف الهجاء بعد إسقاط الباء والميم من الحروف الثمانية والعشرين التي تقع بعد الميم الساكن في وقع حرف منها بعد الميم الساكن في كلمة أو في كلمتين وجو الاظهار ويسمى إظهارا شفوي وجو تسميته بالاظهار الشفوي أما تسميته إظهارا بالإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها للحروف الستة والعشرين وأما تسميته شفوي شفويا فلأن الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين وإنما نوسب الإظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحروف الستة والعشرين التي تظهر الميم عندها زي النون النون يسمناه إظهار إيه؟ حلقي عشان الحروف بتاعة الإظهار تخرج منين؟ من الحلق فما سمناهش كده هنا ليه؟ فبيقول لأنها لم تنحصر في مخرج معين حروف الإظهار في النون الساكنة مش منحصرة في مخرج معين زي زي نون الساكنة حتى ينسب الإظهار،, الإظهار إليها فبعضها يخرج من الحلق وبعضها من اللسان وبعضها من الشفتين ومن أجل هذا نسب إلى مخرج الحرف المظهر لضبطه وانحصاره لأن الحرف المظهر سهل أن أنا أضبط المخرج بتاعه وأحصله وهذا بخلاف الإظهار الحلقي فإنه نسب إلى مخرج الحروف التي تظهر عند النون والتنوين نظراً لانحصارها في مخرج معين وهو الحلق سبب الاضغار الشفوي. سبب اضغار الميم عند ملاقاتها الستة وعشرين حرف هو بعد ومخرج الميم عن مخرج اكثر هذه الحروف. طبعا اكثر دي مهمة جدا. لان القطعة اللي بعدها على طول هيقول لك ايه? عند الفاء والواو حاسب. عشان متحدة مع الواو ايه? قريبة من ايه? من الفاء. تمام? فلازم نقول ايه? عند البعد مخرج حرف الميم عن أكثر حروف الإيه؟ حروف الإظهار لكن في بعض حروف بتبقى قريبة منها بل تكتحد معها في الإيه؟ في المخرج زي الواو ويلاحظ عند وقوع الواوي أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوبه إظهار الميم إظهارا شفوي قال هنا إيه وجوب عشان المسألة ما فيهاش اختلاف إظهارا شفاويا شديدا حتى لا يتوهم إخفاؤها عندهما كما تخفى عند الباء وذلك الاتحاد مخرجها مع الواو وقرب مخرجها من الفاء ده الأمر ده دليل جديد على أن الأصل في التجويد ليه؟ تلقي مش القواعد لأن الأصل في القواعد أن, إيه؟ إن الـ الـ الـ الاتحاد المخرج التقارب يعني سواء في المخرج أو في الصفة سبب لليه الاضغام وهي هنا ايه مظهرة مع الاتحاد ما مع الواو وقرب ما من ايه من الفاء وإلى ذلك يحذر الشيخ الجمزوري رحمه الله فتحفى بقوله واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها يعني الواو ولاتحاد يعني ايه لقربها يعني الفاء واتحاد يعني الواو لقربها ولاتحاد فعلفي حروف الاظهار الشفوي على قسمين قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط وقسم يقع بعدها من كلمتين ومن كلمتين يعني ممكن يبقى بعدها كلمة وممكن يبقى في في كلمتين يعني ممكن الميم السكنة تأتي بعدها حرف من حروف الإظهار ديت في كلمة واحدة وممكن يجي في كلمة أو في كلمتين عادية مثلة القسم الأول وعدد حروفه ثمانية وهي الجيم والذال والضاء والفاء والخاء والصاد والغين والطرف دي لا تأتي في القرآن بعد ميم ساكنة إلا في إيه؟ إلا في كلمة واحدة وإن كان بعض العلم قال إن الصاد وقعت بعد ال إلا في كلمتين قصدي بعض أهل العلم قال إن الصاد وقعت بعد الميم الساكنة في كلمة واحدة في إيه؟ فاتح الصواب ألف لام ميم إيه؟ صاد أما أمثلة القسم الثاني وعدد حروفه ثمانية عشر حرفاً وهي دي اللي تقع بعد الإيه؟ بعد الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين تمام؟ لكن الأولانية لا تكون إلا فيه إلا في كلمتين لا تكون في كلمة واحدة أبداً يعني. وهي الهمزة والثاء والدال والزاي والشين والطاء والكاف والنون والواو والتاء والحاء والراء والسين والضاد والعين واللام واليام طبعاً الأمثلة إيه؟ مش محتاجة لتذكر لأنه ما فيهاش عمل يعني يعني أنت تنطق الميم نطقاً عادياً تمام؟ طيب وإلى هذه الأحكام الثلاثة يشير صاحب التعفة لشيخ الجمزوري رحمه الله قوله وأنمِمُ إن تسكن تجِي قبل الهجَة لا ألف لينة لذ الحجة يعني مِمِّن تسكن تجِي قبل حروف له الهجاء إلا الألف لأن الألف لا تأتي معدها إلا تأتي قبل المِمِّ إلا مفتوح مش سكنا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند البائِه وفي نسخة قبل مش عنده لكن دي الأشهر يعني عند الباقي وسمه الشفوية للقراء بسكون الفاء عشان الوزن عن البيت والثاني اضغام بمثلها أتى وسم اضغام صغيرا يا فتى والثالث الاضهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدواء وفاء أن تختفي لقربها ولاتحاد فعلفي كما يشير إليها صاحب العالِ البيان اللي هو الشيخ إبراهيم السمنودي ده يعني متقدم يعني ميت قريب يعني بس كان من ال... من الناس اللي علماء اللي... القراءات الكبار يعني اللي هو صاحب ليل البيان مؤلف ألف حاجات كتيرة في في ال... في التجويد وفي القراءات زي الشيخ علي الضبع والناس اللي هي ايه الناس اللي هي يعني مش متقدمة أوي برضو مش متقدمه قوي برده مش معاصرة قوي يعني قال وأخ... واخف اخف احرى عند با واضغم احرى ليه لان زي ما قلنا في خلاف فهو بيقول إن الإخفاء أولا أحر يعني من الإيضاب، وأخفى أحر عند باء عند باء وأضغمة في الميم والإظهار مع سواهما سواهما اللي هو سواه إيه الباء الميم. حكم لمات السواكن هو هنا شيخ عطية عطية قبل مصر هنا جايب اللي إيه جاب حكم لمات السواكن مفصصها. لايه لتلت ليه؟ لخمس انواع ماشي احنا ممكن ندمج الانواع الخمسة دول في ايه في ثلاث انواع ماشي فنعملها كده في صورة مخطط كده تبقى اسهل في ايه في اه اسهل في الحفظ يعني عندنا احنا هنقول التقسيمة دي وبعدين نبقى نيه نبقى نشرح الكلام بتاعه اللام الساكنة تأتي في الاسم والفعل ولايه والحرف ناشي. يبقى عندي كده اللام وبعدين نعملها ايه تلات اقسام اسم وفعل وايه وحرف كويس هنيجي على لام الاسم كده هنقسمها لايه لقسمين اصليه وزائده كويس ولام الفعل هنقسمها لايه لثلاثه ماضي ومضارع وامر كويس ولما الحرف سيبه زي ما هي. ماشي كده? طيب. نيجي على لاب الاسم. هقسمناها للايه? اصلية وزائدة. الاصلية ديت خلاص. الزائدة هنقسمها للايه? القسم ايه? لازمة وغير لازمة. ماشي? اللي هي اللي هي الزائدة? الزائدة ممكن تعمل جنبها بنقصين كده? ال التعريف. اللي هي ال. ماشي? دي بتنقسم لقسمين. لازمة وغير ايه? وغير لازمة. اللازمة سبها. الغير اللازمة بقى حنقسمها لايه? كمان قسمين تانيين. اللي هي ايه? شمسية وقمرية. خلاص كده احنا خلصنا. فاضل بقى اللام المضارع. حنقسم لقسمين برضو. لام فعل المضارع ولام الامر لام الفعل المضارع ولام الامر عملنا مضارع تلاته بص بص احنا عملنا لام الفعل هنقسمها لثلاثه ماضي ومضارع وامر هتيجي على المضارع نفسه وتقسمه لقسمين لام الفعل المضارع ولام الامر ماشي كده دي الايه اللامات كلها مش كده سهل طيب هو هنا جايبها ايه عامل كل لام لوحدها جايب لام التعريف لوحدها لام الفعل لوحدها وان كان طبعا هيقسمها بس هو فصل منها لام الايه لام الامر خلاها لوحدها وجاب لام الاسم وفصل منها لام الايه لام التعريف وان كان لام التعريف هي لام اسم لان لام التعريف لا تدخل الا على على الاسماء ولام الامر هي لام فعل لان لام الامر لا تدخل الا على ايه على الفعل المضارع مش على الافعال على الفعل المضارع بس ايه والله لا دي دي لام قسم مش لام الامر لام الامر لام تدخل على الفعل المضارع معنى الامر فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لام الامر هي لام بتدخل على الفعل المضارع بس لازم تبقى هي ساكنه ايه الفعل المضارع عشان تقتقل بالفعل المضارع من معنى المضارع لمعنى الامر. ايه خيب? اه. ماشي. طيب. اه. لام الاسم زي ما قلنا كده اصلية. او ايه? او زائد. تمام? الاصلية مثلا زي سلطانة. السناتكم وغيرت بالك. الوانكم. كل دي لام ايه? لام اصلية. دي حكمة ايه? مجبل اظهار. كويس? اه. لم الاسم بقى الزائدة. دي قلنا الزائدة قلنا اللي هي اللي هي لم التعريف. دي يا اما لازمة يا اما غير لازمة. لازمة لا تأتي الا مع ايه? مع ثلاث حاجات. تمام? ايه? هات ايه? ايه اللي هاتقسم? لأ بلاش بلاش مع الثلاث حاجات. خلينا حنقولها كده. الاسماء الموصولة دي اللام فيها ايه? لازم. تمام? وبعض الاسماء اللام فيها هتبقى لازمة برضو. زي لفظ الجلالة. وكمان اسمين في القرآن. الياسع والآ. ماشي? ايه? الاسمها ايه? وكمان اسمي. الياسع والآ. في الاسماء الموصوله كلها اللام حكمها ايه وجوب الادغام ليه لان وقع بعده لأ. ايه عشان وقع مع لأ. لا مش لام شمسيه هي ايه ايه اللي لامين ما هي اصلا الذي اصلا الف ولام وبعدين لذي؟ اه اه لي على مين اه هي وان كان هتبقى من نوع لام الشمسيه بس ما ما بيقولوهاش كده عشان هي ايه لا اه uh لا تفرق الاسم بيسموها لام زائد ايه لازم. ما no. بتدخلهاش في تصنيف الشمسيه والقمريه لان الشمسية وصفها ان هي تفرق الاسم ايه <تصفيق> طيب هنقرأ ال نقرأ الكلام اللي هو بيقوله ونشعره. طيب قال في مايلي أحكام كل منها على التفصيل. قال أولا حكم لام ال هو أول لام عملها اللي هي لام ايه لام آل لام التعريف وهي اللام المعروفة بلام التعريف الداخلية الداخلية لام التعريف الداخلية على الأسماء وتكون زائدة عن بنية الكلمة يبقى لام لام التعريف على طول ايه زائدة مش أصلية يبقى أنا عندي اللام الأصلية حكمها ايه خلاص، هناخده حنأخذو في لام اللي إيه، في لام الاسم ولا ما يجي يتكلم عليه. وتكون زائدة عن بنة الكلمة دائما سواء أم كانت استقامة الكلمة بدونها مثل الأرض لو شلت الألف واللام هتبقى البيء، الأرض والكلمة مستقيمة، أم لم يمكن مثل الذين، ما وردش في اللغة العربية ولا في القرآن كلمة الذين من غير إيه، الف لا ماشي، فزيادة ال في مثلها لازمة بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها وهذا النوع حكمه وجوب الإضغام إذا أتى بعدها لام مثل الذي التي اللذان الذين اللذين, اللذين اللائ اللات الأسماء الموصول عموما كلها هتبأ إيه هتبأ اه لازمة حكمها إيه وجوب الإضغام ماشي عشان وراها لا. لازمة يعني كلمة الذي ما بتجيش من غير الف ولاء. لازم تيجي بالالف واللم بتاعتها. مع ان الالف واللم دي ايه? للتعريف. اه زائدة. بس في اللغة العربية. وفي القرآن ما وردش كلمة الذي او اي اسم من الاسماء الموصولة من غير ايه? من غير الف ولاء. فبيسموها زائدة هي زائدة فعلا بس لازمة يعني ايه? ما بتفريقش الكلمة خالص. وجوب الاظهار اذا اتى بعدها ياء او همز ياء او همز ده ايه كلمتين اليسع وايه ال وما فيش. لام ال زائده لازمه في القرآن غير في الايه في الموضع دي بس ماشي وجوب الاظهار اه يعني اللي زائده من ايه من انت بمزاجك يعني مثلا لا <تصفيق> <تصفيق> لا اللي وضع اللغة هم اللي قالوا كده بمزاجهم هم عشان هم مبتوعوا اللغة ماشي؟ عشان يسميكم يا شيخنا عشان ديت قال تعريف يستقيمهم هون كن يستقيمهم في بدون قلت بعض الكلمات التونية الأخرى غير القدقال وهذه الياسة مازي؟ زي بقى أرض ما نقولشه الأرض ما نمكن لا هو بيقول الآن والذي والتي دي لازمه. زائدة ليه, أصل ليه أصلا? ليه, ليه مقولناش نية أصلية. هو بيقول الذي والتي. ليه زائدة؟ ما قلناش نية أصلية. فقلنا ان اللي وضع اللغة هم اللقال له كده. دي أصل وضعها اللغوي ان الال دي زائدة. انت لو بتكلم بلغة حد مش بتتبع القواعد بتاعته. طيب قواعد اللغة العربية بتقول ان ال دي عاد كلمة لا والله احنا في غربة فعلا عن العربي يعني دليل يعني الوضع <تصفيق> اللغوي اصلا دليل بس انت مش بتكلم في حكم شرع عشان تقولها عايزين دليل ولا احنا ايه ايه اقول لا يعني اوضي فيش كلام بينه وبين الذي من نوع تاني اللي هو أصلي. اللي هي؟ يعني فيش كلام ما بين الذي والأرض. الأرض رحنا قلنا إن الأرض دي أصلية. أيوه. لا هلا. الأرض مش أصلية يا أبي. تظف <تصفيق> على الذي اللي ما صافش مع أصلي الأرض مش أصلي. أيوه. أول شيء جبت مشيفرة. أنا كذا يعني شيل ال الأرض. أنت تسأل فيبس أنت أدهن لي. على مساحه ساعه ايوه طيب ما احنا قلنا ان الوضع اللغة بتاعها ان ديت ما هو الوضع اللغوي ده برده الوضع دي يعني ما طبقش القاعدة ما هم طبقها لأ هو حط قاعدة ان في نوعين من قل اللي اذا ممكن تزال ويستقيم المعنى وفي حاجات لو ازلت لا يستقيم المعنى فقسمها القسمية هي قاعدة واحدة ما ما, ما نقضش نفسه نقضش نفسها اللي هي بدون القل لذينة لذينة لذينة لتي دي الكلمة من غير القل الأل أضافت ليها واستعملت كده في في له ما شيء أما ال التي يمكن استقامة الكلمة بدونها فلها قبل فلها قبل أحرف الهجاء حالة حالة إظهار وحالة إضواء أما حالة الإظهار فتسمى ألف فيها باللام القمرية وتختص بأربعة عشر حرف مجموعه بأربعة عشر حرف المجموعة في قول الشكل الجمزوري إبرح حجك وخف عقيمه وهي الهمزة والباء إلى آخر الـ الحروف. يعني. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام ال وجب إظهارها ويسمى إظهارا قمريا يسمى اللام باللام القمرية وعلامة ذلك هو ظهور السكون على اللام هي تلاقي اللام معمول على سكون والحرف اللي بعديها عاري عن الـ عن التشديد، تمام؟ وتنطق اللام زي ما كانوا بقولونا في الابتدائي اللام القمرية ايه تكتب وايه وتنطق واللام الشمسية تكتب ولا لا. تنطق ماشي فاللام القمرية تنطق ماشي كده وبعد بعض الناس لما بيجي اقراه بي... بياكل اللام ال... بياكل اللام ال... القمرية ببنطقاش اه خيء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 هي مكتوبه عندك رحمن ولا رحمن هي رحمن تفوز مش رحمن لان كسر الحاء هيبوظ الوزن بتاع البيت طيب ثم صل رح رحمن تفوز ضف ذا نعم دع سوء اظن زر شريفا للكرب طبعا ايه زور. زور شريفا للكرب هل يعني كسر وزن البيت يعني البيت البيت طيب ثم نصل روح من تفز اه اضيف زى نعم دع سوء ظني زور شريفا للك ايه? فتح فتح فتح فتل هدفع دك. ده مش تمر انا حاجة. راح يمنح الوزن حيبوض. وانت عايز يلحق تبسكنة. <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله ان شاء الله ما يتدو اللغة العربية إن شاء الله دي تغدو عروض ان شاء الله ان شاء الله تغدو البحر بتات الشعر كلها بحر وبحر ترى ترى فإذا وقع حرف من هذه الاحرف الأربع عشر بعد لام ال وجب يتغموها وهو يسمى إضغاماً شمسيا وتسمى اللام باللام الشمسية وعلامته ذلك خلو اللام من السكون يبقى في ضبط المصحف أي حرف مخفي لا يوضع ومضغم برضا ما يتحطش فوق إيه؟ سكون هتلاقيه مش ما سكون والحرف اللي معدي عليه عليه تشديد إذا كان إبغام وما عليهوش حاجة إذا كان إخفائي لكن الحرف المخفي أو المدغم بيبقى إيه؟ بمعنهمش علامة السكون. وعلمة زائدة في اللام ان الحرف اللي بعدها بيبقى عليه ايه? عليه شدة. ده دلالة على ان اللام قلبت لحرف زي اللي بعده واضغمت ايه? فيها. اللي هي الحروف اللي اربعتاشر اللي ذكرها. فطبعا اللام لا تنطق. هتنطق ايه? حرف زي اللي بعدها. يعني مثلا زي الطا مثلا هتبقى ايه? الطيبات. ماشي? مش قل. تبقى اط. اس. الثمرات. الصلوات. ماشي؟ وهكذا وسبب اتغام اللام في هذه الحروف والتماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف قال فائدة لقد جاء ضمن الامثله السابقه لفظ الجلالة الله وتصريفه كالآتي اللم اللام بتاعة كلمة الله الأصل فيها أنها كانت لام شمسية زائدة غير لازمة لكن لما وضعت وتصريف بتاعت كلمة الله في بعض التغييرات الصارفية وقع فيها فصارت لِهِ ل الله واستعملت بعد كده على الـ على إيه على ده وهذبلك ولم تتغير عن إيه عن الوضع ده ماشي وإن كان كلمة الاله اللي هي اصل كلمة الله مستعملة ان هي إيه لام إيه زائدة غير إيه غير لازم الاصل فيه اله دخلت عليه ال فصار الاله ثم حوزفت الهمزة الثانية للتخفيف فصارت الله ماشي ثم اضغيمة لام والف اللام الثانية للتماثل فصارت ايه الله ثم اضغيمة اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر لمناسبته الترقيق فصارا الله ماشي ف... ايه اتقارب ده حاجة من ثلاثة يما تقرب في المخرج يما تقرب في الصفات يما تقرب في في الاتنين مع بعض ماشي يعني في حرف مخرجه قريب من حرف تاني. ماشي كده? فده وده ممكن يضغم. ماشي في التاني. كويس? وممكن يبقى ايه التقارب اللي بينهم مش في المخرج. يعني هم بعاد في المخرج عن بعضه بس ايه? متقاربين في الصفات. بس لازم يبقوا من عضو واحد. يعني مثلا في اللسان مثلا مخرجهم الاثنين من اللسان. بس في بعد بينهم بس متقاربين في الصفات. تمام كده? او تقارب في الصفات مع اختلاف الايه؟ مع اختلاف المخرج زي النون والمين مثلا النون مخرجة من طرف اللسان والمين مخرجة من الشفتين ومع ذلك في تقارب بينهم لان في تقارب في الصفات او يبقى التقارب في الايه؟ في المخرج والصفات ماشي؟ ما فيش حمد يغزم تعمل تشوف كده آخر. لام الفعل. وهي اللام الساكنة الواقعة في فعل سواء كان ماضيا او مبارعا او امرا. وفي كل اما متوسطة او متطرفة. ماشي? فالماضي مثل التقى وانزلنا. انزلناها. ماشي? في التقى متوسطة. وفانزلنا ايه? متطرفة. تمام? لان النون اللي بعدها والالف والها دي ايه? مش تبع. مش تبع. اه مش تبع الفعل. اه. افضل انزلنا. والمضارع مثل يلتقطه الم اقل اقل ده فعل مضارع ايه اللام بتاعته متطرف والامر مثل والقي دي لام متوسطه توكل دي لام ايه متطرف هو الاذان بره خلاص طيب حد ينزل هات. لما تنزل جيد بسأل برائر الوصول خاصة. اه ولها لم الفعل يعني قبل احرف نجاء حالتان حالة اضغام وحالة اظهار. اما حالة الاضغام فتضغم لام الفعل اطلاقا اذا وقع ده لام اوراق مثل كل لا فعل الامر قل رب فعل الامر برضو ويجعل لكم فعل ايه مضارع ماشي. سبب الاضغام التماسل بالنسبة الى اللام والتقارب بالنسبة إلى إلى الراء. وأما حالة الظهر فتظهر لام الفعل مطلقا اذا وقع بعدها حرف من الحروف الستة والعشرين ستة وعشرين حرفا الستة وال حرفا البقية كالامسيلة التي تتقدم. يبقى اذا وقع بعد ال اللام اي حرف غير غير اللام والراء يبقى يبقى تظهر ال اللام. هنا طبعا في في الفعل الماضي مطلقه لام الفعل الماضي تظهر على طول ليه لان لام الفعل الماضي لا تكون الا متوسطة تمام او متطرفة متحركه يعني لام الفعل الماضي لا تأتي متطرفة متحركه ساكنه ابدا ليه لان لام الفعل الماضي اذا كانت متطرفه هتبقى مبنيه على ايه مبني على الفتح الفعل الماضي يبنى على الفتح اذا لم اتصل بايه بشيء تمام فمش هتكون لام الفعل الماضي. في اخر الكلمة متطرفة يعني اللي ازا كان ايه? اللي ازا كانت متحركة. ولو كانت ساكينة حابة متصل بها ايه? متصل بها ضمير من ضمائر ايه من الضمائر فهتكون ايه? هتكون برضو مش متوصلة بلام ولا ايه? ولا راء ماشي? يعني يعني يعني اي فعل المضارع هيظهر ازا كان اللام متوسط. ازا كانت متطرفة مجزومة هتبقى ايه? تضغم ازا وقع بعدها لا. زي يجعل لكم. يجعل اللام بتاعة الفعل المضارع هنا ايه? مجزومة بالسكون. ماشي. فهيبقى لو وقع بعدها لم تبقى ايه? تبقى مضغم. يجعل لكم. ماشي الم نجعل له عيني. وفعل الأمر برضو حيب الحكم الإظهار إلا إذا وقع بعد اللام بتاعته لام أو إيه أو راء زي قل لا أسألكم وقل رب يزيد يعجب نفس المسألة قال وقد يسأل سائل لما لم تضغم لام الفعل في النون في ناحو قل نعم للتقارب الذي بينها كما ضغمت في الراء للسبب نفسه والجواب أن النون الساكني إذا وقع معدها لام يجب يضغمها فيها, فيها بغير غن من أحكام النون الساكنة ولا يصح أن يضغم في النون شيء مما يضغمت هي فيه خشية, خشية زوال الألفة بين النون وأخواتها من حروف يرملون وقد يرد اعتراض على ذلك بأن لا مأل تضغم, تضغم في النون في نحو الناس يعني هو بقول لي اللام بتضغمش في النون ديه بقول عشان النون اضغمت في اللام، تمام? فما انفعش نضغم النون في اللي ده فيه. يعني لو جات النون بعد اللام ما ينفعش يضغم اللام في النون. لكن العكس اللي هي النون السكنة تضغم في اللام. فيالى اعتراض ان اللام اضغمت في النون فعلا في ايه? في اللام الشمسية. زي كلمة ايه? الناس. كلمة النهار. ماشي فلماذا لا تضغم لام الفعل في النون كذلك? في زي ما قل نعم. الجواب أن لم ألمع النون كثيرة الوقوع في القرآن فهي أحوج إلى الإضغام تسهيلا للنطق بخلاف لم الفعل قبل النون فهي قليلة الوقوع في القرآن ويظهرها ليس فيه مشقة ده إليه التعليم من الآخر والعمدة في ذلك كله هو السماع والنقل ده اللي هو وإن كان طبعا زي ما قلنا أن كل علم بيحاول أهله أن يجد أسباب وجيهة للاحكام بتاعت العلم ده. تمام? عشان يكون العلم ده علم ايه? له اسباب. مش مش كده وخلاص. تمام? ولكن بعض الحاجات ما باش السبب فيها وجيه يعني. وممكن برضو يعني في ايه? ممكن فيه ايه? يعني سبب تاني وإن كان طبعا مسألة النقل دي أفضل ثالثا حكم لام الحرف وهي اللام الواقع في حرف وذلك في هل وبل بس دي اللي وقعت في القرآن فيها إيه لام ساكنة حرف هل وحرف بل ولا يوجد غيرهما في القرآن وحكم بل وجوب الاظهار نحو بلهم في شكل يلعبون ما لم يقع بعدها لام أو راء فتضغم في اللام للتماثل مثل بل لما بل لما يذوق عذاب وفي الرأي للتقرب مثل بر فعه رفع. تبقى ايه؟ بر مش بل بر خلاص حقل باللم لرأ واضغم الرأ في الرأي تبقى بر رفعه الله ولا ويستثنى منها بل رانة للسكت والسكت يمنع الإضغاب وأما حكم هل يجبوا إظهاروا لامها دائما نحو هل تربصون بنا إلا إذا وقع بعدها لام فتضغم فيها للتمثل مثل فقل هل لك إلى أن تزكى أما وقوع الرأي بعدها فلم يوجد في القرآن يعني موقعش في القرآن بعد هل راء أبدًا. شو حاجة هل وراء؟ هل إيه؟ في حاجة هل و هل وبل؟ في حاجة غير هل ينجمون لصوص. إنت عايز ابني إيه في حاجة غير هل وبل؟ بس حروف القرآن والحروف اللي إحنا آه <تصفح> الحروف اللي فيها لمسة كنا في القرآن هل وبل بس. طيب إيه؟ ما عندناش فقه السابق ما عندناش في أي حاجة خط عربو <تصفيق> عن حكم لام الاسم لام الاسم اللي إحنا كنا تكلمنا في الأول خلص وقلنا اللي هي اللام الاصلية ودي حكمها وجوب إيه الاذهار إلئة بتاعتها ألسنتكم ألوانيكم سلسبيلة سلطان حكمها وجوب الإظهار مطلقا خمسا حكم لام الامر ودي برضو حيبي حكمها وجوب الإيه وجوب الإظهار لأن لام الأمر لا تدخل إلي على الفعل إيه المضارع. والفعل المضارع لا يبدأ الا بايه? بهمزة او نون او ياء او تاء. صح? يبقى مستحيل ان الفعل المضارع يبدأ بايه? بلام اوراق. ماشي كده? فاللام بتاعة الامر لا تصادف ابدا ايه? لام اوراق. فهيبقى حكمها كده على طول ايه? وجوب الازهار. ماشي? مثل ثم اليقضو طبعا لام الامر لا تقع الا بعد ايه? بعد حرف عطف. زي ثم والفاء والايه? والواقو. <تصفيق> هو بقول ذلك بشرفت أن تكون مسبوقة مس بثم أو الواو أو الفأمث ثم ليقضوا وطبعا لازم تبقى ساكنة طبعا لام الأمر وده الفرق بينها وبنلم لإيه التعليل لو مكسورة تبقى لم تعليل وساكنة تبقى لم لام لم أمر وليوفوا نظورهم دي المسبوقة بالواو ومسبوقة بالفأمث هي زائفة ليمدد بسبب إلى السماء وحكمه وجوب اليظار مطلقا كلام الاسم فينقيل لما أضغمت اللام في نحو التائبون طبعا ات التائبون مفيش قل ولم تضغم في نحو فلتقم فل لم ايه لم الامر فلتقم طائف فالجواب أن اللام في التائبون لم تعريف وكثيرة الوقوع في القران بعكس لام الأمر فهي قليلة ويظهرها ليس فيه مشقة كما سبق التنويه على مثل ذلك عند لام الفعل التنبيه تنبيه اعلم أن الحروف اللجائيه التي تقع بعد اللامات السواكن عددها ثمانية 28 عرفا بعد اسقاط حروف المد الثلاث زي النون الساكنة والإيه والميم الساكنة بالضبط شأن نون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وذلك خشية التقاء الساكنين كما سبق التنويه عنه <م>. <تصفيق> <تصفيق> يعني بيقول إحنا ليه أضغمنا اللام في التاء في كلمة التائبون وما أضغمناهاش في فالتقم دي لام ساكنة وراء ودي لام ساكنة وراء اضغمناها هنا وما اضغمناهاش هنا ليه فبيقول عشان اللام التعريف كثيرة الوقوع في القران كتير اللي يقع في القران فالاسهل ان هي إيه؟ تضغم لكن فلتقم قليل جدا ان وقوع اللام لام الامر بعدها تاء في القران فيها لكن اللي وقوع اللام التعريف في لو أظهرناه في كل فيها ما ماشي وقد أشار صاحب التحفة إلى النوعين الأولين بقولي للا مئة الحالان قبل الأحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي في نسخة تانية فليعرفي قبل أربع مما عشرة خذ علمه منبغي من حجك وخف عقيمه ثانيه ثانيهما إضغامها في أربعي وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحمن تفز ضف ذا نعم دعس أظن زور شريفا للكرم واللام لولا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهر النلام فعل مطلقا في نحو القل نعم وقل نا والتقى وقد أشار صاحب لألي البيان في ملخصه إلى الأحكام الخمسة فقال الفضح حجك وخف عقيمه أظهر وكن في غيرها مدغمه مدغم اللام يعني في غير الأربعة شردو واللام من فعل وحرف أظهره لا قل وبل فادغمنها برا برا يعني بحرف الايه حرف الراء يعني قل وبل تضغم في حرف الراء ومعهما في اللام هل هو فصل بين قل وبل وهل ليه عشان قل وبل تضغم في الراء فقال ومعهما في اللام يعني قل وبل تضغم في اللام وهل كمان تضغم في اللام لان مفيش راء جت ايه بعد هل في القرآن ومعهما في اللام هل واظهر في اسم لام الامر ايضا قريره يعني هل كل وبل تضغم في الراء اللام. وفي في الاسم تظهر اللام تمام? ولام الامر ايضا قرر ان هي اضغامها يكون مع الراء والرأو وإيه ويظهرها في غير ذلك. تمام? بس احنا كي واقفين على ايه? على المد والقصر. اه? اه تلات حروف في المد بواحدة تلاتين حرفها. احنا واحدة يوم قطنا ايه؟ يعني احنا نزكر في الشارعات هل انت فضل بساً؟ من طيرايك من طيرايك من طيرايك من طيرايك الأطفال ما استخدمي الأطفال خمسة ستين بيت بس سهلة خالصة والجزارية برضو سهلة مش كبيرة خالصة ما هو انت عم انت مرحلتين الاولى والثانيه ايوه اي اي يعني احفظ ان شاء الله سهليه خالص باذن خالص مش اي حاجة ان شاء الله <تصفيق> ايه محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد ها. محمد محمد محمد محمد محمد محمد عشان <تصفيق> محمد محمد <تصفيق>